Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman. Al-Lama al-Qur'an. Kaula al-insan. Al-LamahulBayan. Al-Shams walQamar bihusban. WalNajm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 يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان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 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلام ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.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 إِرَبْكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الْطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنَّ سُقَّبَ لَهُمْ وَلَا جَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبْكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَقُوتُ وَالْمَرْجَانِ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 فبأي آلٍ ربكما تكذبان مداهمتان فبأي آلٍ ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء